والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم رضب ولهم عذاب شديد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 فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والَّذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون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 أجيب أو يرسل أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا